See you know me punto al I'm so luk I'm so luk of me. تمم فمن يعبد المخلص منا وانتم